بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نسل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا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 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْلًا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليهم قَوْمٌ آخرون فَقَالَتْ جاءوا قُضِيَ الْمَوْتُ وَزُورًا وَأَنْ قَالُوا إِنَّ سَأَصِيرُ الْأَوَّلِينَ كَتَفَهَا فَيَتُمُّ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 طعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليك كنز أو تكون له جنة يعقلو منها وقالوا والهم إن تتبعون إلا رجنا أَضْرَ كَيْفَ ظَلَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَظَلُوا فَنَيَّسْتَطِيعُونَ سَبِيلَ Sabarkanlah diri, insya Allah akan Engkau menjadi orang yang beruntung. Dari itu ada surga yang terletak di بل كلبوا بالساعة وأعددنا لمن كلب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان ما بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِن مَّكَانٍ ضَيِّقٍ مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وتعوا سبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَحْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَكُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِيهَا أُنَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّذِينَ قالوا سبحانك ما كان يبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء وناكِمَتْ أَعْمَتَهُمْ وَأَبَا أَهْمُ وَناكِمَت وآباءهم حتى نشوا الذكرى كانوا قوما بورا فقد كذبوكم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 وَمَا أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَا طعاما ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربكم بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنواق وعتوا عطوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ قَائِمُونَ صدقروا وأحسن من قيل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعظ الظالم على يتيه يقول يا ليت تَخَلْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا إِيَّا وَيْلَتَ لِي تَنِي لَمْ أَتَخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَّقَدْ أَضَلْنِي عَلِ الْذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِ وَأَنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ خَصْمٌ مَّبِينٌ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا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 فَنَقُلْنَا انْذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَأَمَّا مَنْ حِلَّمَ مَا كَذَّبَ سبر رسلا أورقناهم وجعلناهم للناس آية وأعدنا لعوالمين عذاب أليم وعادوا وتمود وأصل آبَرَّ السِّقُورُ نُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَقُل لَّن نُّضْرِبَ لَهُ الْأَمْثَالَ وَقُل لَّن تَبَرَّنَّ تَبِيرَا ولقد أتوى على القرية التي أمطرت مطرسَفَ أَفَلَمْ يَكُونُ يَرَوْنَهَا بِالْكَالُ لَا يَرْجُونَ نُشُوراً وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ تَخْذُلُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رُسُلَنَا إِن كُنْتَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هو هواه أفأم أنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْدٍ لِّلْيَوْمِ دَلِيلًا أم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل نباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرِّيَاحَ بُشْرًا بين يدي رحمته وَأَنزَلْنَا من السماء مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم لي فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قاية نذيرا فلا تطع الكافرين وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَجَّ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ وجاجو وجعل بينهما برصخ وحجر محجور وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبه وصهره وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَحْفَظُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّ مهي وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسئلكم عليهم من أجر إلا من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 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منيرا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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لرب سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام ها سات مستقر ومقام، واللذين إذا أنفقوا لم يسرقوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام.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 وعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب سَوَاءٌ فأولئك يبدل الله سيئاتهم تُنذِرْهُمْ وكان الله إِنَّ اللَّهَ وَنُتِبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أحين وجعلنا للمتقين إماما أولئك اِكَانَ جَنَّتُنَا الْغُرْفُ فَتَبِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا حَيَّاً وَسَنَماً خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا